وروا مسلم في صحيحه وأبو داود في السنن والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه وغيرهم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم مما لا كافي له ولا مؤوي